بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث العاصية هل أتاك حديث العاصية وجوه يوم عيد خاشعة، وجوه يوم عيد خاشعة، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة, عاملة ناصبة تصل نار حامية. دفلا نارا حامية تسقى من, تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من دوء لا يسمن سهور يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية, راضية في جنة عالية في جنة لا تسمع فيها لغية، لا تسمع فيها لغية، فيها عين الجارية، فيها. فيها سر مرفوعة فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة, وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وَأَنَمَائِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرْعٌ بَيْمَثُوثَةٌ وَذَرَارِيٌ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطيح؟ وإلى الأرض كيف تطيح؟ فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم, لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذ عذبهم الله العذاب الأكبر، أي الله العذاب الأكبر، إن إلينا. حسابهم ثم إن ليحين حسابهم